كلا لا وزر إ ل ى ربك يومئذ المستقر ي ن ب أ الانسان إ ن س يومئذ ينبأ وأخر بما قدم ا ن ل إ يومئذ بما قدم و أ خ ر بل ا ل إ ن س ا ن على نفسه بصيرا ولو أ ل ق ى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه و ق ر آ ن ا ف إ ذ ا ق ر أ ن ا فاتبع ق ر آ ن ه ثم إ ن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجله وتذرون ا ل آ خ ر ة وجوه يومئذ ن ا ظ ر ه إ ل ى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقرا كلا إ ذ ا بلغت ا ل ت ر ا كلا ا ل ت ر ا ط وقيل من رااق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى, فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا موسوعه ا ل ى ن ا ب ل ى ذهب إلى أهله ي ت م ط ى أ و ل ى ل ك ف أ و ل ى ث م أ و ل ى لك ف أ و ل ى أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أيحسب ا ل إ ن س ا ن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 أ ل ي س ذلك بقادر أ ل ي س ذلك بقادر على